ائتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون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 وَذَكَرَ أَخَاهَا عَدِ الْإِذْآنَ ذَرَّ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَدْ خَلَتْنُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدِيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ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 فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ أُودِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرٌ بَلْهُ وَمَسْتَعْجَلٌ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أليمٌ تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجِزِ الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ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 اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض ولم يعبه خلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلا انه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار اليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا